فديتك روحا تراءت ضياء تعالت فضجت ملاك السماء وراحا يحليق تحت الإله يطير بفردوسه حيث شاء في جنة يناغي بها ثلتا شهدا يقلب طرفا له في الجنان أحقا رحلنا وزال العنات خل رياح الجفا أحقا سألقى حوار الخلود ويطربني لحنها بالغناء ويلتف على غصنها فيوريق زهر فطلت بثار كدر الجمان هلما لجيد كبدر المساس وضمت فؤادي وقالت بدمع لقد طال عهد انتظار اللقاء وجف فتينا بيعنا لهفة فإنا لفيض الغرام ضمان نذوب اشتياقا إلى ضمة تريح الفؤاد وتجل العنا مرضت وما بي من علة فشوق يدائي وأنت الدواء ربى في الخدر دهرا كلؤلؤة حفها الكبريا تضرى مصدري شوقا إليك وما زلت أكتم شوقي حياة وأرمق خطوك في المعمعات فيزداد شوقي هوا واشتهاش فلما استقرت رصاص العدات بروحك أرسلتها للسماء وذلك ما كنت ترن له فأملك مولاك ذاك الرجاء ولم يعلموا بماذا أعد لكم من عذاب وقد آن لذغري أن يرتوي ويلثو مثررا نقي القلب وهبت لمولاك روح الفداء فكنت المجازة وكنت الجزاء فذاب عناقا وهامى وصالا وأسدي لستور الأسى والشقاء